والآن مع المثل ما المثل الغالب أنه حبل من الليف ليف النخل ما تعرفون ليف النخل فصة من الحبال قد يكون من شجأ آخر معين ولا بأس ولما سميت الصورة بصورة المثل لذكر لغض المثل بينا. والصورة مكية بحثة والنصر مدنية خالفة بلا خلاف نزول هذه الصورة الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه أمر إلهي وطولب إليه أن يبلغ أوله وذلك في صورة الشعراء وهو قول الله تعالى وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنْذِرْ خَوِّبْ حَذِّرْ عَشِيرَتَكَ ممن تعاشرهم من أقردين وابدق أصلا الأقرب يكفينا أن نسمى أنه قال للزهراء يا فاطمة يا فاطمة أنقذي نبتك من النار لا أملك لك من الله شيئا يا فاطمة سليني من ما شيئتي سليني اطلبوني من مال ما شيئتي ولكني لا أملك لك من الله شيئا وهكذا فلان وفلان من أقربان العبات وغير العبات ثم صعيد إلى جبل الصفاء مع ونادى بأعلى صوته وصباحا وصباحا لأنهم إذا صبحهم عدو أو مستاهم ما عندهم لا تلك ما عندهم كاشفات الأجواء ما عندهم إلا النذير العجاني يطلع فوق جبل وينجع ثوبه يبقى أحمر عاري ويلوح بثوبه إذا فعل أحد الناس هذا هذا العدو تدفع لم يبقى تربع تشاؤب ما في إعلام هذا يوسف عم ولهذا قال اني النذير العيان وحاشا